إنجازات اهتز لها العرش خفق قلب النبي صلى الله عليه وسلم حزنا على حبيبه ابن معاذ فخرج يمشي مسرعا نحو بيته وأصحابه خلفه يسرعون حتى تقطعت شسوع عالهم وسقطت أرديتهم عن رقابهم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 فإذا حبيبه قد رحل انتقل إلى الرفيق الأعلى وها هو جسده على السرير بين يدي أحبته يغسلونه فسمع صلى الله عليه وسلم أنين أمه تبكيه حرقة وتقول ويل أم سعد سعدا حزامة وجدا فقال صلى الله عليه وسلم كل نائحة تكذب إلا أم سعد ثم لفوه بأكفانه وحملوه نحو البقيع بينما سبق آخرون أحدهم الشاب أبو سعيد الخدري الذي يقول طلع علينا رسول الله وقد فرغنا من حفرته ووضعنا اللبن والماء عند القبر وطلع صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قبره ثم صلى عليه فلقد رأيت من الناس ما ملأ البقيع رحل سعد بن معاذ الذي ناصف إخوته المهاجرين طعامه وشرابه ومسكنه رحل سعد الذي كان إذا غضب لله ورسوله تتطامن كل القامات أمامه رحل من هدد أبا جهل عند الكعبة غير آبه بزعامته ولا بزبانيته رحل من قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم بدر قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عهُودَنَا وَمَوَاثِيقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَامْضِ دَمَّا أَرَدْتَ فَنَحْنُ مَعَكَ فَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوِ اسْتَعْرَبْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرَ فَخُضْتَهُ لَخُضْنَاهُ مَعَكَ مَا تَخَلَّفَ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ وما نكره أن تلقى بنا عدو ونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله رحل من سابق أنس بن النظر إلى رقاب الوثنيين يوم أحد رحل من فضل الموت بعزة على أن يقدم تمرة واحدة رضوخا للوثنيين يوم الخندق رحل من ملأ أركان المسجد مهددا من يقذف عائشة سافر ابن معاذ بعد أن طهر المدينة من الخونة فقال له نبيه صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله ست سنوات هي عمر ابن معاذ في الإسلام كل عام بإنجاز غير مسبوق بكاه نبيه صلى الله عليه وسلم وبكاه المؤمنون وامتلأ البقيع بالمشيعين وازدانت السماء برفرفة الملائكة حول قبره واحتز عرش الرحمن لموته واشتاقته عوالم الجنة وافتقدت هنا خيل طيبة التي مات وهو يذود عنها